يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقلوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم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 فَضْلُهُ لَنَصْتَقِنَّ وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما بعدوه وبما كانوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن